ما للمآذن رددت آذانها والمهدي يبكي والقدس بحزانها تنعي أبو عمّا عنوان الصمور فقدان سر إن جرح وجدانيها نقسم برب الكون والعرش المجيد عادت شعبي وفي عهده الشهيد ما ننسى ياسر مع صموده بالحصار نمشي عدرب درب والثوابت نمشي عدرب درب ما نمشي ما في كل بيت في كل دار از نتعم مع الثوار صوت الأقصى عم يسيح يخسار الثاب وعمار رب العالمين مع شهداء الخالدين تلقى فتحين شجاقي رنتيس وأحمد ياسين أبو علي عيان مع خيك أبو جهاد أبو شرار صالح إياد أبو شرار صالح أبو إياد أبو شرار سعد صايل البولالي أحمد موسى والشاهيد ومعالي مصطفى وابو العباس الصنديد شو هنعوي من باريس تنعي للشعب الرائد مهما هدم قصف بيوت من حولها متاريس مهما قصفوا هدو بيوت من حولها متاريس مهما قصفوا هدو بيوت من حول الصادي والقادي يعرف عن شعب بلادي نتسابق على الشاهادي كوادر معقيادي كتساق قل لي يا بش شو ما بتساوي ساوي مهما تبرم بفلسطين ما بتلاقي علاوي يا بلادي مصنع البطال ما فيها إلا للرجال لا عن ولا قرضه يوم عنا من هيك اشكال لا عن